يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعٌ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثون مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ, ليقولن الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سحر مُبِينٌ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 ولא إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر مسّه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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِي صَدَرُكَ أن يقولوا, أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ و الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله فعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟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 ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد وَيَتْلُهُ ويتلوه شاهد منه ومن قدره كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْثُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنْذَارُ مَوْعِدٍ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ ولكن, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَقْلَمُ مِن مَن إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 بل لظنكم كافبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ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 من قومه سخر منه قال إن تسخر منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل أحمل فيها قل أحمل فيها من كل زوجينثنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه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 وَنَادَى نُوحٌبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الكافرين قال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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رَبِّ إن بني من أهلي وإن وَعْدَكَ الحق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 تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي بعلمه وإلا وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين.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 وَيَا قَوْمِ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ادُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَارَوْ وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ جَرِيمِينَ قالوا يا أود ما جئتنا ببينته وما نحن بتاركى آلهتنا وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن يقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء qaala inni ushhidu allaha wa ashhadu wa ashhadu anni baree'un mimma tusyrikun إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آقذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه, فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كن تفينا مرجوعا قبل هذا أتناهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعون إليه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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمدع في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير كذب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 ولمَّ جاءت رسولنا لوطس أبهم وضاق بهم بِهِمْ وقال وقال هذا يوم عصيب و جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 جَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والبيزان إني أراكم بخير وإني, وإني أخاف عليكم عذاب يوم مبين وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَانَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا يَا شُعِيبُ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الْوَشِيدُ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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقين أن أي يصيبكم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم عود أو قوم صالح وما طوم لوط منكم ببعيد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 ولولا رحّتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرطّي أعزّ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون يقوم يعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب ان يخزيه ومن هو كاذب وارتقب اني معكم رقيبه ولما جاء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 وَلَقَدْ أَعْرَضَ اللَّهُ مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوٍ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرُ فِرْعَوٍ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوٍ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد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 فأمَّنَّ الَّذينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقُ خالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ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 فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةُ أُلُو بَقِيَةٍ هَوٰنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِمَنْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ لَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ